وَإِذَا تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَاسْتَرْجِعُمْ عَذَابًا أَلِيمًا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 ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم اليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يؤلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك بمن تشاء وتعز ما تشاء وتضل ما تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تخرج الليل في النهار وتخرج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. وَتَرَى رُزُقَ تشاء تَشَابُوا بِوَيْلِ حِسَابٍ لَّا المؤمنون الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَى وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ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 ضريّة بعضها من بعض وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ رب رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْلِ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا قالت قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنت وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأمتها نباتا حسنا وكفلها ذكريا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 قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغ الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار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 فلديهم إذ يلقون قرامهم أيهم من... وما كنت لديهم إذ يلقونا قلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين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 ويعلمه الكتاب والحكمة والطوراة والإنجيل ورسول إلى بني إسرائيل أن قد جعتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطين فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرع الأكمه والأبرس وأحيي الموتى بإذن الله وأنبعكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من الضورات ولأمل لكم بعض الذي قرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عسى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 ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إنما مثل عيسى عيد الله كمثل آدم خلقه من طراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من المنطرين فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل سعا لو نده أبناءنا وأبناءكم فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَغِ الْفَلَجَ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّا عَدَلْنَا وَالْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ الله عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ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 ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباغا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجلتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به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 إن أولى الناس بإبراغيما الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود مِنْ من الْكِتَابِ لَوْ لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون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 ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أي يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يعطيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقيطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينا لله يؤده إليك إلا ما دنت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون فَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَالتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ يُؤْمَنِهِمْ ثُمَّ نَقْلِيلًا أُلَايَكَ لَا خَلَاقٌ لَهُمْ أُلَايَكَ لَا خَلَاقٌ لَهُمْ فِي الْأَخْرَجَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَأْبُرُ إلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِ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 هم الفاسقون الله دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُمْ أَسْلَمَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ أَأَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ والأصباط.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 فلن يقبل إن الذين كفروا وما تُوَهَّمُ كُفَارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ إلَّا الْأَرْضُ ذَهَبَ وَلَا يُفْتَدَى بِهِ أُلَاءِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرٍ لَا تَنَالُ الْبِرَ حَتَّى تُفِقُ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُفِقُ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل الطورة قل فأتوا بالطورات فتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراغيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت هو على الناس الذي بمقتضاه هو ودل العالمين في آيات بينت مقام إبراهيم وما دخله كان آمنا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 الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تطلع عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم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 واعتصموا بحبل الله جميع ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا عفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهفدون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 يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب لما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للحق ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن الله ترجع الأمور مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل كنتم الله خير أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المؤمنين قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا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 ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتبون آيات الله آلاء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فليق وما يفعلوا من خير فلن يغفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لَا تغني عنهم أموال ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون